شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم استهوا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء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 فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 مبين ولا تجعلوا مع الله الهه اخر اني لكم منه ندير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون